ومثلهُم مَعَهُم رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِذْ مَأَئِلَ وَإِذْرِ سَوَا مِنَ فَلْكُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّ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 ما استجبانا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا أيدنا داء ربه رب لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا خير الورثين، فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إن